للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا ويصرون الله ورسوله.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 وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّمَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزين.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 och det är den